اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن طبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم سورة الممتحنة يا أيها الذين ضدك آمنوا حقركم أيينو لا تتقدوها كبلك لنا عدوي عنك عدو بيك. وعدوكم اذا كان علوينا اوليا غرغار يا لك دننا اوليا سوتلقوم ادو ريدا اليهم اوليا بالموده كالجعلوا والحال اوليا كدننا قد كفروا الكغالودن بما دينك جاءكم انيمه من الحق حقا يخرجون انتم الى بالله فما انت الله اخرجتم انترتينينين بحريا ربكم ربهم فما انت الله اخرجتم انينين بحريا ان كنتم بدات هنا خرجت من ابس وبعدين جهاد ان جهاد برتيس في سميري تشتكا قد جهاده ادر وامتقاء مرضات الله شيء الطلب الضلب ميدان قد بعدين فلا تعتقدوهم اوليا اغارها كبد غنينا صاحبيال الى اوهي سبحانه تصرون اوليا صو تصرون عاد قرصنا يبان اليهم اوليا بالموده كانوا الير انا اني اعظم وما اعلمت اعلمتم واحد مجدير ومن يفله منكم يدينك عال وإن كميدي هاي فقط وضل قفك سواء كلمة عن سواء فقط وضل قفك سواء كلمة سواء السبيل كيف تتواصلات بحبارتاً كيسي إن يفقفوكم هبين انكي قوليستان قالتو يكونوا لكم حينين أغانياً أعداءاً عدوياً ويبصدو إليكم حق إن وحي أصفدين ايدياً قعبوهوداً بالقتل والضرب والأصل وعالصنة عربية الكودان والأصفين ينبسوا إحماان إحاين ودوا قال الوحي كعلا بأن الله تكفرون قالوا بالدين أبقالوا ذا لم تنفعكم وحين ترمي بأرحامكم قرابة دين ولا أولادكم عرورتين وحين ترمي يوم القيامة مالين تقيامها يفسروا بينكم إلى هيوة إن كلا سارة والله الله نبي ما تعملون وحق سمينا ايضا بصيره وامد واركت بلان سوره دام اياتك وغوريا وحي كسو دغين قلسي سحابي جليل كها عابد ابن ابي بلطعه بي تشري ارينتا صوره وحي هه ابن ابي بلطعه وكم من مهاجرينتي ما ككسو خيرو روحت سي يعروتيسي او وحكمتها أهل البدر، صحابت البدر، كيف يقلون؟ أصب قريشي مركم معها ما مكوه تغنى وحليف أي الله عثمان لكن كما قلنا قريشي معها سنبه دي سي ديرات دي دي دي دي مرك يهشيس كي حين كالا بي قريشي صلى الله عليه وسلم قوان صلى الله عليه Ja jah, noored muslimid, ta on reiud, jõudnud, jõudnud, jõudnud, jõudnud, jõudnud, jõudnud, jõudnud, jõudnud, jõudnud, jõudnud, jõudnud, jõudnud, jõudnud, jõudnud, oo jõudnud, jõudnud, jõudnud, jõudnud, jõudnud, jõudnud, jõudnud, jõudnud, jõudnud, jõudnud, jõudnud, jõudnud, jõudnud, jõudnud, jõudnud, jõudnud, jõudnud, jõudnud, jõudnud, jõudnud, jõudnud, jõudnud, waraqadi gabadhii waqadi horal agusiye dhaqala u cheedda usas u yelee ina waxy ehay wuxuu siir yahdi abaab aduhu ka qalan reer quraish nabii mu sallallahu alayhi wa sallam noo ku duulo arada xamay kaaddu dhacan aruur taadi iyo hamti adiya diinna lugu ilaalinima nasan lugu ilaalinima warqadaas u bir intaas abal ha u qafeer xasirteeda ku ugu ilaaliyeen xoolahaaga iyo arruutaada gabadhi warqadii waa qaaday rabul alamin ilaahi al bariyatiisu waa aqbalay rabul alamin nabi رسولكم صلى الله عليه وسلم وويري حبيبنا ابي طالب زبير بن عوام من اسود سقع السحابي ووري دقاشيه وها تقتان مشي لروضه الخاق روضه الخاق و 17 مايو جرت مغالبه المدينه وشان غبار ايي دوو تني دونتان غوا قاص ورقه ايس دو كاسو الخاق مار كان تني غبار او سحوبتا jabadiyan ta utarna nire kerwa qabata si do u atma ko do markaas ay tirii wax warqad aaniga ma wado markaas aan ku nireeyay reede la markaas ay tir waliga si jeeste gabar waxa way amadaa shay ee oo tinta inta bixgelay tintiina skuutidaa ايشا xaq ciigaa ra tinta ay qabtay ay waqadii ka soo bixib gaasay tiriga qabudba xalaas urqadii keenan urqadii waasul ka loobiba wa furay walaxii wa haquqran min haadib ibn abi biltah urqadan waxay ka saxotta oo qaray و سيكون صعودة مشركين رسولك و سيكون صعودة أجادة فسا صلى الله عليه وسلم حليم تلقى بضانه أها دجداجانا لجمي يا ابو و اياري و اغيري يا حاضي. ما هذا مكان كانت اغيري حادي إن هذا ورقب قررتك على هذا محيطان حادي آآ، نحن كان نحوية حض، سأسوكوية ويقول لي حضيك لا تحجر علي رسولك اللي هو هيقول ديك ديك عنك يواصل هيقول ديك ديك إني كنت امرأة في قريش أنا قلت قريش كما قال من حليفها أقصد أسدراد دي. ماشي نعروري يبدأ إيجاد شريك لكن من كقريشين المهاجرين تهي إلى سواء الشريك Ja Adiga Kuletsire, Harara mees on uut jaut elekonda uraaleneda. aval otata, Anna ei aruta, Iamar Wamafa Ja enne, kui see on halb, islam Kossama, kui nad on märgatud, Ja ولا غريطا بالكفر بعد الإسلام قال لي ما إنا نخال لكل نغضي إسلام لماذا كده من المصابة؟ الله صلى الله عليه وسلم إنه صدق رسوله إذا رمك إليش مصلحة قال لي ما مقبض منك قمر المخضب يريد دعني أضرب هذا المنافق رسولك أقول له منافق عن قوة كالشريح وفي رواية إنه قد خان الله والرسول هو المؤمنين ألو قيام مؤمنين تنوا قيامي فدعني فأدري رحمك إداء عن قوة كراعي قال أليس من أهل بدري نبيوح الموسي ينفذر كم فقال نبيوح لله الله قد اطلاع قد اطلاع إلى أهل بدري فقال اعمروا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة أو قد قفرت لكم و إذنítulo overst له ، قبم الذي يريدونه كلس سضعة ترفعه لا يزون وهي لربما نأنحن في الآية عzos للغاية الإج kavats آخر أخبرتم الرغم ذلك للشكل قال ذلكُ أنه الله سنكون الرسله في ذلك أمو شاف عن الله أنه ي Post reachه عندما تأتي إلى حبي وعتبه وعاتوس بما بسما هنا ايت هاي مصالح الدين اي اي سنهاير مع الاسلام يتعينكم في اسرها محاليه الى هي كفر في حديثنا واحد كو سو قال اني رقبت الى نعس قال في الله لا يغفر ان يشرك الى كفر مضا دروم تكري habdu qawqu galima la yimad alislam nimada buray iska dabadnim lakiin dem bigu galima ma xayn wa anasaba asra eemana muslimin tuwa alarkan karwa ahkamul aljami ahkamul quran fi qurdul nisara afrat markum يا فيرفيرتي صح مرهم مسلم قد جاء فيرفيرنا وينبه عليه طقاس غالبا توسا ويعرف عدوه الوجود عدو اي من شيغه برا باخبار المسلمين توركودي لم يقم بذلك كافرا سذا غالق اذا كان فعله لقرب دنيوي حبي وتشغل وسعه اي طيب واعتقادوا على ذلك صليح اسلام لم يكن أصدقاء المسيح قال صلى الله عليه وسلم كما فعل حابب سيد المسيحين حين قسمت بذلك اتخاذ اليد أرى أنه قوية شؤل وقصة عرمتاس ولم ينوي ردة عن الدين دين تقبع عن مرح الدولي ما أصدقون ميسيا المركة كفري معهم هذه الدين سليمية وحوياً إن كفره وكار نظره إسلامه بابه أما إنه في الدورة إسلام كما كبهه ويدمه لكن أكويته وحارمه هو كبائره سأترى كبائره كسوئله لحاقه لدهي ما الذي أدريه كراه شعاتوزكا قنوك يسمحوه شعاتوزكا إلا بدلا حد إلى هاي إسكيتش ده يمان دي قف يما؟ وقف مصلي ما أدريه إلا بدلا حد إلى هاي كده حبان قوفا حدو زاري نقبالا صورو غورو حلال الصوم راهي الله يجيهي واحد ان لديله ورقا قفعه في كرامه تشي قوفو عقو صورو المسلم هذه الدورو الا غير واحد اله يجيهي قفعه بدل كرامه لا توصل السلاما شا اتو سوف ماركو مغودو سير مسلم غاربهو غوبيو دمبي وين يا حرام يا كبائرو كو دعي لكن دينكيسه ما هان حق او نيل شيغيدا ما جبتها حد ما سكردوا عنه خليه وحيه أول ما دام يسأل حد أخين الله الشاغي أما حديث ما بالشاغي وإسفو قلافه محالة السمعين شاتو سكاس مسلم كسرتي سكالان قدو دوري وعيني ألمان القردو إذا قلنا لا يكون بذلك كافراً مرهدان نريه سيداس قلنا قمام فهل يقتل بذلك حداً أم لا حد من ما اختلف الناس فيه سلب الندامه لصنع حجل هيش يا مره سوق شيغي من الديله وسوق را في القرومه و سوق خلاف فقال المالك وابن القاسم واشقم سطح راس امام واحد يدنجت يد في ذلك الامام امامك مسلمتاك استيانه هذو اركو قف كان جاچوس كان شرطي سينسكي لو ريبي غير الا ديله ما هنو ديله هذو اركو اقاك يرحس يواحلمك واحد والتعزيل إمام كاكيار قليل التعزيل إمام كاكسكين سيد عو وقال عبد الملك إذا كانت آلته تلك قوة تلك عبد الملك قلت له هميري حدوه عادة كبتة أول سنعين عرين مرطة عدين سيد الحبيب وكال عرين هاي وهو عادة كبتة والدينة وكذلك حافظه هذي وكالته يصروحه إلى هذا حديث شعكوس إنه ماذا أكدأ لكي تضطط المسلمين إلى الله سيروا الكذبية قالوا يا داد المسلمين أساعدوا له وإن اللي بدي له وإن اللي بدي له وإن اللي بدي له المسلمين على كا السكة السلامة وآهي سكة السلامة وآهي على كل حال شعكوسوا معها معها من حق إلهي ما الذي أفعله وعطوه نفسده نفسد كاسنا إمامك أيام مصلحاته سيره وأطلقه عنك الجارك أي ما نبالك للسياة شافية ما قامنا يقولون له مقر لكن اي مكره وما الشيء ما ايق يقب ان وديكم امانكم واسدوا اق ما دام يسحت بسم الله الله انكم بلا سوره دم ملي إسا. بسم الله الله ندي عيسى انكم الله سو الرحمن حديث رب الله رك سيفسان الله سو الرحيم حديثه جاسي عبد در خلقي سكمه يا ايها الذين آمنوا حقرهم يهيموا لا تتخذوا حقدكم منا ادوي ارجعوا غيقه وعدوكم اذا كعدوا بينا اوليا اجرجار ياكدكم اياه داخلها الوهي سبحانه وتعالى ضك مؤمنين طوبير جيما وقن نهرين إلي كبكتان قال هذا ولي أولياء ولي وحل الهداء أصل الولاية والقرب والمحبة والنصرة أصل كولاية سيد واصد حرارة والقرب قفل سيدنا ودهينها والمحبة قفل سيحيشنا سيحيشنا والنصرة جرجان سيدنا جاء الإمام ابن الشريف الحويري أولياء أي أنصار فإن الله <سؤال> سيدة ابن كثير يقير كأنه أصدقاء صاحبه وإسمه معاهرة كلمة دولية سيدة ولي وقريب وقف فودو ولي وقف عشا وصديق ولي وناصر فو بلغيره ملكة حكام لكأنه من الضب عشه وصاحباته وغرغير يالعينه غالط حكام لكأنه وعران قطعنا ما بنعنا سوتون قونا ادور حيدان اليهم اوليغا بالموده بالموده لاكو بنان بعض ان سلا لغدبو اي الموده تتبسك لو بيه طاصا لغدبو اوليغا سوتون قونا ادور حيدان اليهم اوليغا بالموده اي الموده تكالغعرو او اب اسا صيدن معناها لرات بالموده وحرس بعضنا هو السببيه مفعول كنا او لري هاکد گانینا اولیادہ سو تول قونا اگو حیدان اسرار نبی صلى الله عليه وسلم واخبارہ بالموده بسبب الموده قال گعالو اجچیشی سے کید ن اگو گودبیدان گار ہاکد گانینا کوہ گاالھا او گرگارا یال اس اسرار تر رسول کا یورر کی سا اد گودبیدان قال اولياء الصطو قورا يدور في ذي دان اليهم اولياء اسرار النبي واخباره بسبب الموده كالجعل سبب النادي اريدها والحال وريها كدنا قد كفروا ايكم في يوم بما دينكي جاءكم انين من الحق حقا وكان ظنكموا المؤمنين فعل كينوا غالبوا وحي ديين سيخف دين كذا وديري دي دي اناصر حقاني هذا دين يا ايمان لله الى هو سبحانه يخرج الرسول رسول واياكم رسولك اذا كما ما كوا كسوك غير وكصو بحنين يخرج رواه بحنين ارى صوره رسولك وياياكم اذا كذا ان تامرناتهم بالله الله حق بكم ربكم انكم يسنتين دقتين وقال اي يوم دنبين كذا يقمر الله اذا توميسنت قليعه اي دبن تن كذا قال انكم مسافرين يا او عين كذا صار يا مدينه مكه سيما كان يما معاصا اكو جلانيدان اما سبحانه ان كنت بتاته خرجتم ان قصوا فحدن جهاد الجهاد ومن من اجل شهاده انتصارات وصوا فحدن في سبيل تلك الكيجا قد جاهدنا في سبيل معناه ان تكون كلمتي هي الحبيه كلمه التوحيد الى قرن خط هدف اسو هيجروته الى وقت غا مرضاتي انا جرى له هالشيء قبل بتعبط بينك قد اسو هيجروته جوابك يا محذوف خذ جوابه للدلاله ما قبله حط ص يا لا تتقد العدو وعدوك او يا إن كنتم باتين خرجتم من أبواب الصلاة حدان جهاد اللي أجلم جهاد جهاد ارتضى الصوابدين في سبيل تشكاي قد جهادوا ولقاء مرضاتي قال له أن شيئا طلبته أضلم يدن درتت هذا الصوابدين فلا تتقدوهم أولياء هكذا كان اليهم اولي ال بالموده كلقعلو تلقون دي الي بقدره اولي ال سو تسرون ع كرسنه با ركو سراي سايبا اليهم اولي ال بالموده وسريو كله بالموده اي الموده مفعولك على بارا صلاكه اما سبب فكوكي سوقا بره بابا نسوبيا كدي اولي ال سو تسرون ع كسر انسنهبا اليهم اولي النبي واخباره سيرق كي ناويغا ايي واراكيسي بالما ودتي بيسباليمه وددا قال جعلو اجيشي سيلتودا دو قارساني با بما اخفيتم بحت وما اعلمتم واحد مجيدان واحد قارسدان اني انا و اسكو كي ميد وليلي واحد مجيدان واحد قارساتين اسكو إلا هو سبحانه ومن يسأله إسراق قفك في السماء الإسرار قفك غار وصيرته وغدبيه أو سيرته مسلمينته وغدبيه منكم الذينكم مسلمين تعااله وينكم ديه فقط ضل قفك سوا كلمى سواء السبيل كد في حقها هي توصنا بحبرتكيس واغديو بي قفك غار iraahu waina mu'minin tabayankoodu cinnaa quleeyaa ilaah in yasqafuukum gaaradu habay in ka guulaystaan yaquulu waqtin ahan yaa a'daan admiyat inta ay danka leeyeen ay saga kaaqiga yamdaq weenakee ma baaday laakin markay ka tabar goonaadaan ayu ajrin ويرصدون وحين فدينين في دينيا ويرصدون وافدينين اليكم حقنا ايديهم قمحوده إي سوفدينيا بالقتل والضرب الى ان دلال ان غراعان وارسلتم gaalo wax kale in tago raal noqonaybo iney gaaroodan oo kali ah ay rabaa wowdu wuxuu jaclaabeen gaalo loo tafsiguuna gaalo bidina lam tanfaaqum qaraa rura meshagan cirta ya qaraad كراذبين وحب ان ترمي وراء اولادكم اررتن نوح ترمي يوم القيامه معني دعوهم يا ايها لن تنفعكم كراذبين وحب ترمي ان الله اذا اراد بكم سوءا هذه الهي ان الوقت احاط ما ينسوه قاريو هذي إلهي حقاب إن الله دونه بما يسقط الله هذات قاربا وقرابا أقرر للقاريضان أسما إذا وحي إلهي عرقلين إلهي مركبين قرابا وحبيني مكة بكرته إذا أرضيتموهم بما يسقط الله وقرابوها كرر للقاريض وحي إلهي عرقلين هذا القرابة كل ما يتحدث عنه قرابة هكا قرابة وقرابة هكا قرابة وحلح لحاجة لنا والله أخير أمرك الله يتحدث عنه قرابة نعفقه لكي سيوك جاري بكي سيئر حافظك ومن وفق أهله على الكفر ليرضيه قرابة هكذا يقوله ماذا يتحدث عنه يقوله قرابة فقط خاطر وقص فقط خاطر وخصر ونقص وضل عمله عملك سنوار اللمي ولا ينفعه عند الله اقرابته من أحده قفرًا اقراب النمو لا ينتهي سعنفعه ويدخل ما, ما هدئت جلوذوي حتى النبي هدوه هي قرابة بس وحاقه تريني قال تعالى إله الحويري والله الله لن تنفعكم إن انتقنا عن فهم أيضا أرعامكم ولا أولادكم عمرتين يوم القيامة يفسروا بينكم يفسروا الله وكراسارا بينكم نحنين بينكم وبينهم إذن كي يقرابد وعلى إن كراسارا أو الله يقول إنكم, إنكم كراسارا بأن يدخل أهل ضاعته الجنة وأهل معصيته سميل بل إلي بك أهل الضاعته سعى جنة قرينه لذلك أهل ومعاصي صلى الله عليه وسلم ولكن لذلك أهل ومعاصي صلى الله عليه وسلم بأن يدخل أهل ومعاصياته النار والله الله بما تعملنا واحد سمعنا بصير وامد وارك تبدا قال تعالى إله الخبير يا أيها الذين قدتك آمنوا حقرهم أيينو لا تتكذوا حقا لك أننا أدوه أنك أدوه وعدوك يا يلدك على الدين او غالده اول يا اغرغاريا يا صاحبك دغمينا اول يا سوتل قونا اود فديدين اليهم حجوده اسرار النبي واخبره بسبب الموده كالجعله سببته ادغريدينا ولا حال حقدك دغمينا غالبه وري قَدْ كَفَرُوا أَن كُبِّرُوا بِمَا حَقٌّ بِمَا دِينكِ جَاءَكُم إِنِي مِنَ الْحَقِّ حَقًّا وَيَهْدِي إِلَيَّمِ يَفْرِثُونَ رِجَالُ وَحَيٌّ يَعْرَسُونَ الرَّسُولَ رَسُولَكَ وَيَاكُمْ إِذِنْكَ أَن تُؤْمِنُوا إِنَّهُ لَيْسَتْ هُنَيْتُهُمْ دَرْتَهُ إِلَيَّمِ بِاللَّهِ إن كنتم الذاتيين خرجتون هناك سواء بحدين جهاداً لأجل الجهاد جهاد درتي سواء بحدين في سبيل الجدكي يتكون جهاد أيضاً وابتقاء مرضاتي إياه اللي أنشيه دل بطئة دل بيضان هدات فلا تتاقدوهم أولياء قالوا لي هكذا لنا قالوا بأولياء لأسواء تصررون أكو قرصان إليه بأولياده بالموهدتين كالقعر وأنا أنا أعلم والحال أيكو سي رأيسنا أيضا أنا أني أعلم مدعوغال بنام بما أخفيتم واحد وما أعلنتم واحد مجدين ومن يفعله سي رأيسك اسراء كرساشنا оргаلك وركلو ترسنى طبقي سميه منكم دين كحال وانكم ميديه فقد ضل طفكا سو وكلم سوى السرير كيتوسن بخترتكنسه ان يصفوكم هذيل كجلسان غالدو يقول لكم حينين ما كانوا يا اعداء ادويال ويمصد اليكم حدين واحد يوسفين اياك ايديهم قفله والضرب جعائف بالايجعماهم تاغيا وعاصرتهم عربيالكم وروحي النصر فينا يا بنسه احماني حي ووجد قال واحد شلا بين لو تقفرون قالوا بدينا قال واحد ان كرطت غيرو بدينا اي دينك احنا غيصطان عليك راهن الله البينه قوم بينهم اذنك اي ايها الذين كره سارا بان يدخل اهل ضاعته الكنفه واهل معصيه النار وانه غليو بك ال ضاعتي سكنوا اهل معاصي النار غليو والله الله بما تحمل روحك سميره ايدان بصير وامد ارتكب ظن قد كانت لكم وحي من صنات اصوات ضياش ضياش اسواح حسنه بياسرى صفي ابراهيم نبي الله ابراهيم كسغناتي يا ولدي نضك معه ولجيكي صا امين وقت يا ضيشي كوغو سغناتي نبي ابراهيم يا المؤمنين تي لجرى اي كيراهده لقوم تلكودي غالبا قها ان انبو الغراء بري ان من كانه ينكم دينك وممك يله بري ان كانه تحبدون العابود من دون الله الله قيكس كفرنا بكم كفرنا بالدينكم دينك نواقبك في النواد ديني وبدأ وحان الظاهرين بيننا النقعية وبينكم إذنك بحدينا العداوة الليطة والبغضاء النعيف أبدا ورقة على عدا حتى تؤمنوا انت أذكروا ماين أيضا بالله الله وحده وكالجيس حال أوليه إلا قول إبراهيم نبي إبراهيم قول كي صوتنا أغدى يلي ما هره انت كلا أغدى هذا نبي إبراهيم لأبيه آبيس قوكي وكويرها وغا ضيينينا آبيس وقال نبي برهن قوير آبيسنا قالوا هازه لأستغفرنا لك بمدافة قوط ضلبه قوط ضلبه قوط ضلبه آبو وما عملك لك كو محننا يكامد دفاعي كارو من الله من عذاب الله إلهي عذابكي سعال وكمديهي من شيء حال شيء يكامد دفاعي كرو. ربنا يا ربنا ربك اني يو. عليك قربك ذاك ربى همت وكلنا ترى صارن مي ولك حقا غان المصير نقشد اه طيب فبر يا ربنا ربك لا تجعلنا يا ربك دي فيمته امتحان للذي كل في ذنوبك فلو غالوبي وقف لنا الا نود بيبا ربنا يا ربنا ربك النيو انك عديغا انت العزيز المتغالب اوخذ دارا ماينا طه الحكيم مد حكمت لقد كان لكم وحبيبك وسنا فيه في إبراهيم ومن معه نبي إبراهيم يا مؤمنين تلا يجري أسوة إنك أرسل إنك أرسل وحسنة لمن قف يرسل أنك كان أهدي يرجو الله الله متكبق يوم اليوم الأخير معنى التقيام ومن يتولى رك إله داعي سكي جيست الله الله هو القني ومتكبط عن العالم من العالم يالك الحميد ومت مهدي لأوريائه واهلي طاعته اولي سي يكون الله سبحانه وتعالى مركو امر اي ادمه المسلمين اني غويان غال اني والله تمام ان اي نفعان ان اي كبر مقوام الهي سبحانه وتعالى هو waa dariiqadi nabiyuu ilaahi ibraahiim ya imtaraaalay ku suudayn gaal idu rabaan na qodho haaqdadaa hakuu duwaayba halku dalo aadashii ta qolaqasho taakin haa iga loo xaroo lamad aado adawii ka dhahaydo waxa atuu nirtay midka maahan qabiil maahan ciinsiyad maahan oo toohiidka iyo shirkiga ismiicab laanaas ilaahi dirsi ku nare Allah geedii soo nare Allahu amruku buu aqdon saaray adeyu هذا قد يرى الله تعيشه ويناد قلت لك مرّي عكرت على الله تعليقه ويناد قلت لك وقلبه لم يكن لك إله الدريقا مكوه ويقول لك إله الدريقي إمام الأنبياء نبي الله إبراه إله أولي سبحانه قد كانت لكم وعائمين سبناتي أسوة إسوة وعلا بقراءة أي قطوة وهي ديشة ديشة راسة وحسنة وماكسة بَيَاشَرَا صُوفِي إِبْرَاهِيمَ نَبِيُّ اللَّهِ إِبْرَاهِيمَ أَها طَي يَا وَلَدِي نَفَكَّ مَحَلَّ جِلْكِي صَلَاتِك مَحِي سَحَقَ غُنَيوي قَامُ الى وعيري سبحانه إذ وقت يرى ما يرى قالوا نبي الله يا مؤمنين تأكوين راهدين لقومهم قوم كوديت غالانها قوم كوديت غالانها وحيكوين راهدين إننا أنه براء بريان وشمع بريء بريان هو إن أبنه مينكم إذن كان كن بريان كالنها ومن ما كين بريان كالنها تعبدون أدعاب من دول الله ألا قيرك اسحابي إذنك إيا وحد عابود إذانا السلام يالك الله ببريان بريان كانت كفرنا بكم وقتنا فيه كفرنا بكم براء أديا ملاقص صراح براء أدو وينتفانتا براء أدو وينتفانتا كفرنا بكم إي بديركم دين كين وقفرين أنا دين كين ودي سأترى إلي مام البغو حويري جهدنا دينكم دين كين وإن كي دينك ان الدين صحيح يا معامن سنيد ساس واحد اه تشحدنا وانكرنا دينكم دينكنا وادينا مرغويسنين وان ابنا ه يدينك يا دينكنا ساسوي ساسوي البرعق الى هويري وبدا وحا ما يهدين ماهم ان لا يسكو مجاملين ماي واحد ميدان وبدا واخا ظاهر اي بيننا اننا يو بينا كيدين كدخله العداوه قليطا يو وان بقضاء معي اه الله حق يعني معي واظهره ما كدخله جومو الله تن كاس حتى الله وحده محايل ما يفهم حكير قالوا له اللي بنحب محاجه ما يفهم سوري قالوا له اني كبخا الا كيريس اعبدك ساشرت الحافظ من عيري حتى تؤمن بالله وحده أي اله انت واحد دو. وحان ان نفعانه عدنا ما نين اقونسنا انت الاله امامك كل يليله فاعبدوه وحده كيريس اعبدوا ايده لا شريك الله أيضا الحدوح لو جدت لي أو تخلق قيران ما تأبدون معه إلهي يضع عدق وضره وضره وضره من الأوفار والأندادية أعلم عن نبي براهين اللي وجد ديين إلهي موشي نبي براهين آبيس آزف قالوا أها مركز وحوه الدمي طافا إلهي كعال دوبا وإنتون الله مركز لنتين قال للمركز لنتين وحوه لجدين أنه illa qatatu qan wasudtu al-ruma ilayhi la uda fi ma markasa iska day markaba qiraay leeyay illa sahabaada akthar ku qaar badan macna oo kamid ah abayaal kood gaalay ku dintu iyo hoyooyintu waxa ay nabiga arinta soo ga bayeen oo abayaal kii أصبح السنة أنك مصبب النبي إبراهيم إلا طول إبراهيم النبي إبراهيم طولك سيطان قوة دي الماهاني لأبيه أبيس وكيري لأستغفر أن الله قدم بدافر قد البعض وما أملك لك كمهرك دفاعك من الله من عذاب الله عذابك الله حاله كبيرا مشا مشا ونبي رأيه أصفنا حدث الله عذاب كل الدوره كمه دفاعك ومعنك سألتوا يا سيدا بنتا ربنا يا ربنا ربك النيو عليك دشاور كليها توكلنا ترى صارنا واليك حقا غا ارنا صلاهنا واليك حقا قال مسير مقصودها حسابنا ربنا يا ربنا ربنا ربك لا تجعلها نغدغي فتنه فتنه للذي نه دبكي اي كل فتنه با كفروا قالوا الهو عندك قالوا بغو فتنوغي خيفا الى <تصفيق> وكسمناك اكون حبا غاروا كاف كاتوا وكو فتنوغي وحي لهي dokka muslimiin ta hayada diin haqa ku sugan yihiin maahalloga adiga sida hadda la taqadar baa toowaha iyo duqafa iyo iimaanka haye gaaroodi oo waxa leeyahay diinta islaamka haqa ay oo muslimiintu diin saha ku sugan yihiin maahalloga adiga arga hisa kale li wax ilaahay diin saxahyaan maxay la sabar deen meel halleyaan oo loo galaa melkasi wala baabina wala tir tiraha waxa la tir tirawu bulbulrina waxay المسلمين تم يشعر لها إستماعاً دين كده حبيث دين كده عقله إنه إلا إساس تعينا واحد ودليله دبك كحرم شغي دين كان ونالي محمد صلى الله عليه وسلم يصحابه يسي نالي محمد صلى الله عليه وسلم كل جيساء صادر السجوة يقول سيرد عربية وطنك عن تقوده يامر وطنك عن تقوده حدود الشام وغارب مچوصادي هاتف كثيراً كغراً marki abu bakr uga dambeeyayna shaa ma qayb la qorto bimisqa على asalka abu bakr soobaytiid waqtigi xumarad shaa ma dalal wariye waxa la wariyeeyay masar oo dhan xuduuda turkiya lagaa turkiya lagaa dowladii rumaanka wax waa la gurgii ti farisna wax yarada lagaa ah ah wax yar lagaa ah wala sawf cha marka markay laga hu sheegay diinka waa qaasa hal qof inta soo istaagay adduun keda ma ka qaalno noqdo maxa keenay kala radbi woy wadi sakaliya kan marka maanta waxa muslimintu lagula isee oo gumeysigu gaaray diinkoodi in la cariyri diintay yarsku xukumaayna ay sabiitin si xurriyad maxa وفيسكة ايام معاصدة قف كسطور مكا دوري الهرعان الكنقضاء المسلمين تلقى الى الزوبان وانو الشركة اللحر بيه وانو بيتحدى اللحر بيه وانو فيسكة اللحر بيه معانا انتها ساقوها وفايدة جرجاء الهلال اه شركة ايجان او اولاد بيتحدى او اولاد فيسكة او اولاد جرجاء قال تعالى الى وحيريه waqf waqf rabbi ya rabana rabbi genniyo la ta'jalna la ta'jalna allah an gayyini fitnatan fiddunya lil ladina da'a yakun fi nurin kafaru galubay waqf lana allahu nutamita rabana ya rabana rabbi genniyo innaka al-azizu allah ghalibka utisu mal martatahay al-hakimu allah hidmat إبراهيم ومن معك ما إبراهيم يقول لك لماذا يقول لك أسوة ديشة ديشة وحسنة ورأسن يا الله تقول دينا قف الله ايضا إله إله إله اللوغو يا الله يقول دينا لما قف الله ديشة ووسو ناطي يرجو الله يرجو قرآنك لذلك معنى يقول تماد يخاف ويتمح وي يخاف قفك البقية الله الله يوليهم الآخرة لمن قف يرچو اي يتمعوا دماعين يرجعك قبا الله الله ايوال يوم الآخرة معنى تقيامه ان الله نحرست ومن يتولى قفك كي عن ضاعة الله وامره فإن الله الله هو القديم وامد كتير طور عن العالمين فلا يضر إلى نفسك وحن نفسك سعيد معنى عائل ألوى كنت تتوي الحميد الله عمد كمحديا وكشفريا وهناك أبا المريه لأوليائه وأهل طاعته وهو شفريا وهو محديا قال تعالى له الحبيري قد كانت لكم وحينكم سبناطي أصوة ديشور ديشور وحسنة ونقسن ديشور صوفي إبراهيم نبي الله إبراهيم كن سبناطي إياه والذين تطلق معه لشركي صاحبين وحققون اذ وقت يا طيشه لخصوصنا قالوا النبي ابراهيم ان انت لا تجئ اي كيراهده لقوم تركوا دي غالره هاد تركودو غالغ اياه ان انا بري عنك ان كان يدينك غالده يا و ما مال و خي تعبدون من دون الله الا خيركي صالح اي واحد عادوديده كفرنا بكم كفرنا بديركم أولا أولا أنك دينك نواك قفيني اجحدنا وانكرنا دينك ودين دينك وبتا واحد ظاهر مسلمين طه و بينكم دينك قالوا بئدنا العداوه واليطه والبغضه معي ابدا ولجين حتى تؤمنوا الى ان تؤمنوا بالله الله وحده كل يسحر به اباده او كليين دا الا قوم ابراهيم ان يقول كي سو او نا غداي ما هاني لي ابي ابي سو كيري لا من الله من اداب الله الاه وما املك محررا يوم اود لاكدي كو ما اود من الله من ادب الله حال كميه من شيء هل شيء ان كد فاع ما اود ربنا يا ربنا ربني اريكا بشاره Rabbana ya Rabbana Rabbighnini wa la tajalna 'an nagaddigi fitnatam imtihanal ladina dakka an kun fi dhulumatin kubari yura kafaru galudik waghfir lana alladheena damna Rabbana ya Rabbana ayata لقد كان لكم محمد سنابا فيه في ابراهيم ومنحه نبي ابراهيم من انت لا جيره اسوة قد يشئا في سنات طيب شد وحسن ونكس لمن قف قديره بيسر وحن ما مرنا الله فإن الله هو الغديم فلا يضر إلا نفسه نفتي سحيد عنه لي مما الله الله هو الغديم ومث أصده كدق عن العالمين الحميد ومث مهديا لأوليائه وأهله ضاعته أصى الله الله الحمد أيه أن يجعل إلو ياره بينكم إذنك إيا وبين الذين ذكي دهدين عادين تم عاد أولايتانتين منهم قرادة على لعي كمدهين مودة كالقعرة والله الله قدير ومدك أولا على ما يشوحوا الدونه والله الله غفور ومدك أولا بدافق بضان لمن طاب إليه قفة وطورات كان رحيم ومدك نحرس بضان بالمؤمنين لا ينهيكم الله الله إن كره بما عن الذين بقي حقودة لم يقاتلوكم عن إن كردك في الدين الدين ولم يخرجوكم عن الانكبعين من دياركم قريهين أن تبروهم أن تبروهم إن أبقوا بالرئي إحسان سمايدان اللهم نكررين ما وتقصدوا إليهم إن أدالة سمايدان الله نكررين ما إن الله الله يحب ومجعله المقصد دين الددك حتى ألبت أصلاحيه معها أحكا لما الله, الله وإن كريره عن الذين ددك قاتلوكم إن الله تغيبه في الدين الدين كينا إنكم ألبت ألبه من دياركم قريهين وظاهروكم عن السيان على إخراجكم إذنك لأنكم سبحيه من أجل أنكم سبحيه أمك أنتو أم تولوه انتك ولي بغتان قوة انصارك بغتان تعصى الله انك ومن يتولهم قلتك قالتك ولي بغتان فورائك تتك قالتك ولي بغتان همو ظالمون ظالمين إلهي وإنه سبحانه وتعالى الدومي المؤمنين تمركو أمره قالوا إنا انبعادا لا الله تمام إلهي وإنه أي أبدعين قالتك أي شرام أي قويين ilaahi weena wabshiri khono go bishaareeyay ma baana gaaladaas ay la xilayteen qaraaboodeyha aabohood booyood walalood khabariyartood edadoo qabti gooyay ila in fa soo islaamaan ay walaaloodii doonaan إلى وعين سبحانه أعصى الله الله وهم ديه أن يجعل بين دي من مييره بينكم دينك المسلمين إياه وبين الذين ضدكي تحديين عديتم عاد الله تنتير منهم قالوا بحالة كمدين مودة تنكال دعالهم صاصة إلهي وإن حقيقة كوي وسيلك بعيدا بأن أسلم كثير منهم فصاروا لهم أولياء وإخوان أنت بالنبوى إسلامي خير ما أنت مجدًا بأي حلوك معلمت الفتح المكة إسلاما بأن أسلام كثير منهم فصاروا لهم أولياء وإخوانه يريد إمام البغو صدعي كالقعالده كل إمانه إذا وحيدتهي وإلي إسلام مرك إسلاماني أولياء النقراني والأولياء النقراني إلهي وينهدام عبد يعدى سكى فرد كسينة فرد أسكى إلهي كان جعلوا إحلينا جعل. والله الله قدر ومتأوذت بدلاً على ما يشعى وحضانه وحضانه أوداء معاكاً متأة من الكمع بين الأشياء المتنافرة والمتباينة والمختلفة والحافظ إلهوه الأوداء ووح الله وحضانه وحاكاً متأة أشياء ذا كالعرقتي كالفرقاتي إسقلافتي إرسكوا صدنا فيؤلفوا بين القلوب بعد الأداوة والقصاوة الليتن يقريل كبدي وإلهي قلوبته اسكت سوى الدماء فتصبح مجتمعة المتفقة فقال سيدنا قوي دا متن مدى السنة اسوافق سا يا صوء إسلامي آآ وصيد إلهي أنصاره أبعال شكتي واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم اعداءا فألفوا بين قلوبكم فأصبحتم بنعمة نعمة الإسلام إخواني آه مركة إلهي الويناء hakiiku wuxuu ku yahay idinkaa iyo qaraabadii gaalada hayo calaytantay inta soo salaama beeliin ku calgala dibo wallaahi allah tadir we midki awodid badan cala ma yashu wuxuu doono wallaahi allah ghafur wa mid ku taafid bara lemaan taaba ilay gaalada intii looga calaytantay haday soo islaamaa wax weyn walacla abu sufyaan oo aan ninku u gami err lugu diree todobaad calaamiyo hamse kamidi oo rasuulka lugu dhaawacay sallallahu alayhi wasallam wasallam waxaa samay lugu sallallahu alayhi wasallam ee soo dhaweey maalintii Makkah halka la furanayay waxaa nabigu iilaanshay korka gurigiisa Wallahi chaalaay ninkeen ayke looga taragil kala Wallahu Allah ghafuruka wa midan bi dafiri man taaba ilayh gaalaba haday toobad keenay iray uu dhaafa rahimu Allahu midu mahrisan bil mu'minin Allah Aga kaal on kaal, et ta ei saa إلى وجه سبحانه لا ينهىكم الله الله إن كريم المال عن الذين ضدك لم يقاتلوكم عن إن الله تعلم أهل القتال بمهم آه أهل القتال بمهم كالنساء عن إن في الدين الدين كإن كلاب تعلم ولم يخرجوكم عن إن من دياركم قريه النب ها قريه النب عن إن كسواس عليكم أَمْ تَبَرُّوهُمْ إِنَا تُبِرِّئِ وسمعه الله عليك الريم او واتق صد الىه اتعدارت سميدا الله الله يحب وجه الالمقصدين دك عدارت سميدا وحنا كميد ا بودكاست ماطبعه مساكنت ا الى الكبيريدو وليبه قراamata si gaar aan takireedido hadith iyo ku keen xafid farqa asma bin muhayri way isku khilaafay mufassirin tiyihim dadkan الذي ينكره من الماء ينحسنك السميدان إن أبو حوى أن أدالب السميدان المفصيل أن تقبلوا حيث ذلك و الله قبيل و قال هذا كمتأ و مسلمين نبغا صلى الله عليه وسلم كل ذلك إن الله تعلم ميدا إن الله تعلم ميدا إن الله تعلم ميدا نقع عن سيمان وخزاء إيبن الحارث من كعب هل خزاء إيه نير المكعب وقراء القارة قول يرهدين أنك مانا إنا الله دارها الله ما ينموه قبس إنا الله دارها الله ما ينموه قانوه يرهد المياه ودمر كأي عورت القارة حافظت هل تطور أسكار قبسة أصلا أخواتك كلمة بشي دمر كأي عورت القارة إن أهل قتال بها وإلهي وحادمين اللي بدلوه قول ومؤمنين تشغي مكعب قوم سطحين قام قال كوكس بعيد هاد كاع راهوا تصبران وتوام المؤمنين اه وقوام المؤمنين بركه قوكس الدلاله على كان كعادكم حافظ نسكا قابسمي او اه وحاويان كم نسائي والصبيان اه وضع عقل كم نسائي وضع عقل منهم وي بعضهم waqtigi heshiiska xureysha la galay markaas ay waxay ku tiri inta nabii wutimi rasuulka allah oo hoye deeyay intimid waxayna iga rabtaa inaan xiriiriyo wax siiyo inaan xiriirika ma ku leena ma am siru magi xiriir hoyeba saas rasuulka ku yiri sallallahu alayhi wasallam markaa kuwaas la xiriirinay انما وحكل معها ينهكم الله اللهم اجل الكرب ان الكريران ان الذين بكى قاتلكم من لدغلم في دين دينك ان كل لدغلم واخرجكم من كف حياه من دياركم بريهن وظاهر القعنسين على اخراجكم اذن كانن بحمتي ليد كسوخنايه مكو ان تولوه <تصفيق> قواتن <تصفيق> دوالك قد كانت الله جعلوا غرغاروا يا الكدبته فاولائك اولائك من التي الاشاره مايل مع عام وبعيد وشم فاولائك ذكروا لغا قد تقالبوا هم الظالم مرعيقه واريني ظلمك اسمه سيده وييري شعب الناس شعب واحد الناس واحد رواه عبد الرحمن ابن ناصر السيدي شعب عبد الرحمن ابن ناصر السيدي كتاب الفائده بابان تعصيره كريم الرحمن في تفسير الكلام المنام وعيلي ظلمك عصده حد بقدرك يسوح المقارة كوال النجاشاته انت اللي اكتر وعيلي الظلم يكون بحسبين التول كوال النجاشات على سوح المقارة حد بقفك والنجاشاته انت اللي اكتر اه ظلم المقارة ظلم حد بانتعص فَإِنْ كَانَ تَوَلِّيَمْ تَامًا هَدُوْسِتَوْسَ وَوَلِدِفْتَوْا وَاَتْ شَعْلَابَةً كُفْرِهِ إِئَلْكِ سِيُوْتْ شَعْلَابَةً مَرْكَازُ قُلِيْرِي صار ذلك كفراً غالباً مقابولاً وقال قبقاً مخريجاً عن دائرة الإسلام وقال نباً إسلام كساراً وتحت ذلك من المراتب ما هو غليد و... وهو... و... ما هو غليد wama huwa ad-duna dalil uuwiiri hadu ka waliga shaqdam maystarka walidto islaamka wa ka baxay qofkaasoo daal oo xillig dad ka kaafir daaire islaamka ka baxay waxa laakiin ku jirta ka hooseeyata on gaaliba geensiismay oo ka taala بينكم إذنك إيا وبين الذين تركي دعيننا عاديتم عاد الله تنتهى منه الجارة الحالاء كمدهين مودة كالجارة بأن أسلم كثير منهم فصاروا أولياء أو إخوانهم أين إسلامهم؟ والله الله قدير وامد أووديد بذلك على ما يشأوه وعلى قدانه والله الله غفور ودود متطرا لمن تاب ال اليه رحيم ومثنى حارث محارثنا بالمؤمنين لا ينهاكم الله الله يكررن عن الذين بك لم يقاتلوكم امن من كل الدغالمين في دين دينته ولم يخرجوكم عن مك من دياركم جريهن ان تبروهم ام, أم تبروهم. ان تبروهم كو اسكنت بري احسان وسميدان الا wa usamay kartaa kanisaa oo dhaqafti oo xaruurti iyo dubarkii iyo daaftaa wa tuusid ilayna cadaalad inuu samaynta Allah in kariim akuu amalka in kula hayaa waalidkiin iyo umarin loo diire macayno soo galo toban wiil inta xaramka ku hareereeyay yihi sooqo qofka ku tala karaan artek magu waxa yiiri lool kaama mu'minu lool kaana wuxuu lool kaana aadiyun hayya thumma kallamani anha ola inna qama hadhihi nawalha كتب قل كتب قل كتب قل كتب قل هو او اغلا حتم الحقوه نسمو قرنكا او دي له سيده فطراتن كان قال ووسي دي حتى تو قال ابالك سولوغو عمل ما غوتو وخلي تمام اه لكن احسان إلهي وإنا وإن نرى امتحانات كسوار الامتحانات المكتوب واردك الغالاه إلهي نعمو هاتوك سي مفهمين انو خلص كان انت ولي اه نعمو انا سعيد فرحان والد مسلمين عن نجاح عبد الله الله يحب ويعشي اهل هي المقصد انما وحكلماها ينهكم الله الله والكربه ان لا خريتان ولا قسميدا الذين ضق قاتلكم من الدغالم في دينك ان كل الدغالم واخرجكم من كسر بحي من دياركم غنسي وغنسي على اخراجكم اذ كن لينبخت لين كسب حنا يماق انت ولرو ام انت ولوه كوا سنه أو طلب شيخ ان كبيطان انصار كبيطان فاسا الله ان كريبي ومن يتولاه غالب الصوفك وريد كدبتا فوراك بك على الله سبحانه وتعالى اللهم